لأنه يجوز صرف الزكاة لهم كالأخوات والعنات والخالات وبنات الأعنام وب وأبناء الأعنام وبنات الأخوار وأبناء الأخوار فهؤلاء يقدمهم الإنسان في الزكاة ويقدمهم في الصدقاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت للمونة أحفة رضي الله عنها ملكت رقبة فلما ملكت الرقبة التي جارية أعتقتها رضي الله عنها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذا الصحيحي أخبرته أنها أعتقت هذه الرقبة لله والعسق من أجل القربات وأحبها لله سبحانه وتعالى فكت الرقبة فلقتحها من وما أدركها من عقد فك رقبة افتدأ الله بها في الطاعات فك رقبة فكت الرقبة واعتقتها فقال صلى الله عليه وسلم لو أن أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم في أجلك لو أنك أعطيتيها لأخوالك يعني قرابت أعظم لأجلك هذا يدل على أن القريب أفضل يبغي يصرف إليه الزكوات وتصرف إليه الصدقات لأن الناس خاصة إذا كنت سريا فإنهم لا ينظرون إلى قرابتك إذا كانوا فقراء ومفتدين لأن الكل يقول أنك ستعطيهم فحين إن يبقى هذا القريب بين نارين فقريبه لا يعطيه والناس لا تعطيه وعلى هذا أنه يتصدق الإنسان به على طرابته في يوم العيد لو دعا طرابته على ثلاث صدقاته فدعا فقراءه ودعا أغنياءه ونوى بذلك الصدقة والهدية فإنه مأجور والله يأجره في صدقته بصلة الرحم وأجر الصدقة وإن أكلها إلا أوقيها التصدق بها جازا وإلا ضمنها وإن أكلها وتصدق منها وإن أكلها إلا أوقية فهذا قدر يعني يستخني بعض العلماء أن يخرج قدر الأوقية يهزم المعروفة يخرجها ويتصدق بها والباقي يأكله لا بأس لكن لو أكلها كلها ضمنها إذا أكلها كلها ضمنها إذا كان قد عينها لأنه في هذه الحالة أخرجها عن الصدقات ومنها يقصد في ذبتها ونحلها أن يتصدق بجزء منها <تصفيق> ويحرم على من يرشي أن يأخذ العسر من شعره أو بشرته السيئة قوله رحم الله ضمنها يشتمل أمرين يشتمل ضمن القرشية ويشتمل ضمن الأوقية فأخرج عدل الأوقية ما يعادلها أن يأخرج قدرا في قدر الأوقية ضمنها للفقراء لأنه حق مواجب عليهم ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا الله رحمه الله يحرم على من يضحي أي على الشخص الذي يريد أن يضحي أن يقص شعره ويقلم أبخاره لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدث عنه في الصحيح أنه نهى من أراد أن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمثل شيئا من شعره ولا ظفره فنهى عليه الصلاة والسلام عن نفس الشعر ونفس الظفر وفي هذا الحديث مسائل المثألة الأولى أن هذا النهي للتحريب وقال بعض العلماء للكراهة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يخدم على نفسه شيئا إذا فتل قرائب هديا والصحيح أنه لاك فرطا بين الأرشية والهدي وأنه من أراد أن يضحي أنه لا يجذره أن يضحي شيئا من الشعر ولا من الأظهار حتى يضحي المثألة الثانية أن هذا الحكم يختص بالشخص نفيا ولا يشمل الذين يراد أن يضحي أنهم فأبنائه وبناته وزوجته أبناؤه وبناته وزوجته لا يجب عليه أو لا ينتمع عليهم أن يقصوا ويقلموا أظهارا والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذخل عشر وعراد أحدك قال لا ينستنع ولم يقل أو يضحى عنه إلا خطأ الحكم دم يضحي بعينه يخفص الحكم بمن يضحي ولا يشمل قرابة وأهل بيتي المسألة الثالثة يشمل هذا الحكم شعر البدن كله شعر الرأس واللحية والإبطين وكذلك شعر اليدين وشعر الساعدين المسألة الخامسة يشمل هذا الحكم الرجل والمرأة فالمرأة إذا أرادة تضحي لازم تسمى شيئا من الشعالية ولا نغف فيها وذلك للعلماء رحمه الله في علاء قال بعض العلماء لأنه إذا ذبح الأرشية كاملة أعتقه الله من النار كاملا ولذلك قالوا لا يمثلنا شيئا من شعاره فهذا يعلل به بعض الظلماء وهو أمر غيبي يحتاج إلى نص ولا أعرف فيه نصها صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراض بالعشر عشر من ذف شجة فإذا أهلنا جلام عشر من ذف فإنه يمتنع وقال بعض العلماء لا يمتنع من قص الشعر والظذر إلا إذا شرق أرشية بمعنى أنه عندما يشتري الأرشية ولو كان اليوم السادس أو السادس يمتنع عليه نس الشعر والظذر بعد شراء الأرشية لأنه لا يكون فعلا مليدا بأرشية إلا إذا كان هناك أرشية حقيقية وهذا قول مرجوح والصحيش أنه ببداية تفشد إذا نواه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا دخل عشر وأراد أحدكم فقال أراد والإرادة معروف وهي توجه قصد الإنسان للشيء إذا كانت عند الإنسان إرادة فإنه يمترع لكن لو كان فقيرا ثم قال دخل عليه هلال بالشجة وهو فقير أو مديون وليس عنده ما يستري بهلو فيه فقال لا أستطيع رحش السنة فدخل اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم في اليوم السادس يسر الله له بهذا يمكن أن يسري به الأرشياء فيمسك من اليوم السادس هذا هو الذي يكون عند وجود القدرة واليسار لأنه يريد عندئذ شكر الله لكم صديرة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارت فيكم وفي علمكم صديرة الشيخ هذا فائم يقول ذكرتم حفظكم الله خلاف العلماء رحمهم الله في الأرحية هل هي واجبة أم سنة لكن ما هو القول الراجح حسا لكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد سبق ديان هذه المثلة وبينا أن أصح قوله العلماء القول بوجوبها وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى مكانها إذان ولذلك لما قال له يا رسول الله ليس عندي إلا أناق ليس عندي إلا انا فقال صلى الله عليه وسلم تجذيك ولا تجذي غيرك فجعل الأمر في شيء من إزام ولكن قال له إن هذه الأحية ليست بواجبة عنك إن فعلتها فقد أحسن فإن تركتها فلا بعد فقال تجذيك فكأن الأصل فيه إزام ولا تجذي غيرك يعني أن غيرك إذا أرد أن يضحي زنه ينبغي أن يتقيد في السن المعتبر وأما منع قوله عليه الصلاة والسلام عمن لم يضح من أمة محمد يكون عليه الصلاة والسلام يضحي عمن لم يضحي فهذا يحتمل أن يراد به حصول الفضل وحصول الأجر عمن لم يضحي من أمةه صلى الله عليه وسلم عليه ولا يقوى بطرف الأمر عن ظاهره الذي يدل على اللذوم والإيجاب والله تعالى عمل صديقة الشاكساء يقول إذا عينت الأبحية وولدت سمى شكم المولود أثابكم الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مما بعد فطال بعض العلماء إن الفرع تابع لأصله إذا كان عينها وهي حامل فإنه يكون الجنين تابعا لأصله وحينئذ يذبح ولكن يبقى الإشكال هل يذبح في عانه أو ينتظر بلوغه إلى السن المعتبر؟ قال بعض العلماء إنه ينتظر ولا يذبح يعني يتعين بنفسه أرخية إلى أن يصل إلى السن المعتبر وينبح وقال بعض العلماء إنه لا تكون أرخية إلا لشهاك نفسها وفرعها لا يتبعها وأصول الشريعة تقتضي أن الفروعة تابعة لقصولها ولكن هناك مثلة مشهورة وهي في الضمامات وفي المعاوضات وهي النماء المنفصل والمتصل فيقولون الفرع تابع لاصله ما لا لم يكن فالجنين من الفرع المفصل لان الفرع المفصل ولذلك قالوا إن الأرشية إذا كانت اذا كانت دحانا عند الشراء ثم احسن طعامه واحسن علفها واحسن القيام عليها فبدنت وكملت فان حينئذ ان يكون يكون حالها من اللباء المتصل بها تابعا لها لكن حينما سلب وحينما يخرج منها هالشيء كاللبن ونحوه فإن هذا النماء يعتبر نماء منحصلا ولا يزم لذفشه أرخية أو نحنه أرخية وعلى مثلا متربدا لأن كونه يكبر أو لا يكبر وإن كان قد صحه غير واحد مع رحمه الله أنه لا يكبر وأذكر من بعض مشائخنا رحمه الله من قال يفرق بين أن يضع التعيين قبل الحمي رضينا أن يقع التعيين بعد الحمل فإذا عينها بعد بعد وهي حامل فمعنى ذلك أن التعيين على الشاك وعلى ما في بطنها كما قال له أبيعك هذه الجارية وهي حامل فإن الحمل يكون للبيع للجارية ولما هو فيها من بطنها من الجليل الذي في بطنها وأما إذا كان قد عينها قبل أن تحمل ثم حمر فإنه يكون لما منفصلة وأنا متوقف في التربية بين القولين وكل منهما له حظه من النظر والله تعالى أسألكم الله طبيلة الشيخ سائر يقول إذا كان عند الإنسان بيتان كل بيت في شيء من الأحياء ويريد أن يبشي بكل بيت أبشيه فمتى يجود له أن يأخذ من شعره وأبهاره هل بعد ذبح الأبشي الأولى أم لا بد أن يتضر حتى يضبح الأبشية الثانية حلما أنه سوف يضحي كل بيت في يوم غير اليوم الذي ضحى فيه للبيت الأول أثابت يقول السائل إذا كان حين الإنسان بيتان كل بيت في حي من الأحياء ويريد أن يضحي لكل بيت أضحيا فمتى يتود له أن يأخذ من شعره وأظهاره هل بعد هل بعد ذرش الأضحية الأولى أم لا بد أن يصبر حتى يسبح الأضحية الثانية علما أنه سوف يضحي لكل بيت في يوم غير اليوم الذي ضحى فيه للبيت الأول أفيدونا زارة الله الذي ألزمه به الشرع أرحية واحدة وهذا هو الذي ألزم الإنسان الذي يلزم الإنسان في أرحية ولذلك يتقيد المنح بالأرحية الأولى فإذا ضحى الأرحية الأولى فإنه حينئذ يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يحلق ويجوز له أن يقلب وقال بعض العلماء إذا ندر أن يرشي مئة فإنه لا يستك من ذلك إلا بتمام كرشيته والقول الأول أقوى والله تعالى حسابة الله فضيلة الشيخ يكون سائل في يوم محري يكون بعض الجزالين وغيرهم ببيع اللحوم ببيع اللحوم الهدي وغيره فهل يجد شراء تلك اللحوم أسيدون دارة الله نعم ذكرنا أن الفقراء إذا أخذوا اللحوم وباعوها على الجزار ثم الجزار بعانا بأس لأن الفقير يملكها بأخذها منك ثم إذا ملعكها إشاع ركبها وإشاع أخذ ثمنها لأن الله جعلها طعمة له إشاع إذا نظر أن مصلحته في الأكل أكل وإذا نظر أن مصلحته في البيض باع لكن لا ينبغي على الفقراء ان يتوسعوا أكثر من اللازم فإنه إذا توسعه وأخذ الأمر أكثر مما هو عليه فوصل الواحد منه إلى حد الغنى وزاد لا يخلو أن يكون ماله سحفا من هذا الوزن صلى الله عليه وسلم في لأنه ليس بحط القعمة إنما لو كان فقيرا وعنده عائلة عنده ذرية وأراد أن يأخذ هذا اللحم ويبيعه ويستبيدا من ثماني أرخص جماعة من العلم رحمه الله بحديث ذريرا الذي ذكرناه أن اليد تختلف وأنه أخذ بيد وبعد يد أخرى أخذ باستحقاقه كفقير فم لماذا نكره تدلوا ان يطرق بدلا ومعاوضه وجد له يصرفها في رفقه نفسه كان ياكلها ويطبخها والله تعالى ان الله ولكن في هذه المساله في شيء سنه ظاهر العمل بالظاهر الجزار اذا اشترى من الفقراء واخطا من واشترى منهم المرض ببيع اله فظاهر ذلك الحل ولا دع ان يوسوس للانسان ويتشدد يتنطط في هذه المسائل ان تتشدد في لا خير فيه يعني يكون من دقق يدي setSearch والمحث هذا لا ينبغي الانسان يعمل على الظاهر فاذا كان ظاهر الحال ان الذي لجاه بقراء وشهد ذلك وعرف انه لا يفيد من استحق افيد للضعيف ويبيع للجزار واشترى من الجزار واعطاه حقه وكل ان صرف بحقه فالظاهر انها من ذكره الانجاز والله تعالى اسانكم الله فضيله الشيء فضيله الشيء القاعدة الشرعية التي تقول الغالب في المحقة هل يمكن أن على من لدافر المطار وهو يريد السفر بحيث يستبيش رقص السفر رقص السفر من الجمع والقصر وغيره لأن الغالب أن له مكافر نرجو الإفادة أثابة أولا المسائل تختلف الشخص الذي يريد أن يسافر بالطائر إذا كان المطار بظاهر المدينة وخارج المدينة يقصر الصلاة بمجرد خروجه من المدينة فإذا وصل للمطار يجوز أن يصل للأرض ركعت ركعتين وذلك لأنه مسافر وتحقق السفره بخروجه من المدينة لأنه قد أسر وهكذا لو أراد أن يركز الباخر فإذا وصل إلى الميناء والميناء في طرف المدينة أو بعيدا عن المدينة فإنه قد انقطع ويجوز له وهكذا لو كانت البواكر على الرفيه فإن الرصيف يبعد عن ذات المدينة ويبعد عن عمران المدينة وحين يدرك به بالباخرة يصلي الرباعية ركعتين يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين القطر ويستجيح رفض في السفر فيسر كان الصائم ويذعى أنه يذعى المساف قد تاهر كونه قد تلغى قد تتأخر هذا لا يؤثر المهم والغالب الذي يطع على الظاهر أنك مسافة كما لو خرصت بسيارتك يحتمل أن تتعطر السيارة لا قدر الله ويحتمل أن يحصل للإنسان عائق ينعه من السفر وقد تتعطر السيارة من كلية فلا يسافر فإذا هذه الظنون والذنون ليست من معتبرة وليست من في الغالب ولهذا يمكن تطبيق هذه القاعدة لأن الغالب كالمحقف وللإنام السلام رحمه الله كلام النفيذ في كتابه النفيذ قواعد الإحسام ومصالح الأناف ضين فيه رحمه الله ان نعلن على القوالب وان الظنون الضعيفه لا يكفت إليها فاخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله سيقول هذا الدف هو اخر دروسي هذا الفصل وسنبتدي ان شاء الله في اول اربعاء عقب الاختبار الحمد لله او وصلنا ثاني منشود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحتمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب فَلَمَّا نُثِرَ عَلَى مَا كَذَّبُوا وَهُمْ يَغْلِمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ لَأَكْبَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ خُلْدٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَافِلِينَ تِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العاملين.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 إن يمتسكم قرح فقد مثل القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أحفظ الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أل حسدتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون لَوْلَا الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ سَتَجِدُونَهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ سَبَقَاتُ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَانَ قَدْ خِلْتُمْ مَا لَآءَاقَبُكُمْ ومن ينقلد على عقبيه فلن يضب الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إِلَّا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤسه منها وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّجٍ قَطَعْنَاهُ بِالْيَمِّ أَهْرَبَ الْطُّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يحب الصادقين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا خطايانا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشراف لكي امرنا وثبت عقد امنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحفين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا Waa o au mu kwa